فنحمد الله تعالى ونشكره الذي جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة ونساله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحومة ويجعل تفرقنا من تفرقا سريما من المعصومه وان وإلا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة ونجعل يجعل اجتماعاتنا كلها اجتماعات خير مباركة و. طاعه تقربنا إلى الله عز وجل في الدنيا والاخره أيها الاخوه الكرام الاخوات الكريمات في لقائنا الماضي كنا مع وقفه تربويه تتعلق بهذه المناسبه التي يستعد لها المسلمون شرقا وغربا تكلمنا على بعض ما يتعلق بها وعلى ما يهمنا نحن منها من التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاهتمام بسيرته والاقتداء بسنته أيها انه والأخوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو انه التي انه الله انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول به يقول انه تعلمنا سنته وهديه بمعنى أننا لا يمكن أن نحقق التأسي والاتباع إلا بالعمل ذكرنا في الدرس الماضي أننا بحاجة إلى أن نقرأ سيرته إلى أننا مقصرون في هذا الأمر في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والتفقه فيها ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الباب من العلم من الأبواب التي يقل التكلم فيها ويقل الخوض فيها ألا وهو فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى التأليف فيها قليل ألف العلماء كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كدراسة للسيرة كفقه وتفقه وتحليل للسيرة كاستنباط للأحكام والمواعظ والتربية واستنباط للأخلاق والآداب والتوجيهات والضوابط والقواعد والمنهج والعقيدة كلها موجودة في السيرة قل من تصدى لهذا من علمائنا ألا وهو الكلام على التفقه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرس الأحداث وتستنبط منها الأحكام والوقائع وتستنبط منها الادله والبراهين وغير ذلك ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أننا ينبغي أن نهتم بهذا الأمر ولعلي أن أسأل نفسي وأسألكم مضى أسبوع على لقائنا الماضي فهل فعلنا شيئا مما سبق الكلام عليه هل فعلا فكرنا وشرعنا وانجزنا أو على الأقل قررنا أن, أن نعمل شيئا من هذا الأمر أن نتعلم ونعلم ونحاول أن نربط أنفسنا في وقت من اوقاتنا بسيره النبي صلوات الله وسلامه عليه إن كثيرا من المسلمين اليوم ربطوا أنفسهم بشخصيات أو بمناهج أو بقراءات أو بمجلات أو بجرائد لا تسمن ولا تغني من جوع قد, قد لا يكاد يمر على الواحد منهم منا أو من كثير من المسلمين اليوم إلا وتصفح فيه جريدة أو مجلة أو موقعا أو صفحة في حسابه أو إيميلاته أو رسائله أو نحو ذلك لا يكاد يمر عليه يوم بل لا يكاد ينام ولا تذكرها وهو على فرش النوم استيقظ من نومه وفعل ذلك الامر اهتمام بالغ فلماذا لا نصرف شيء من هذا الوقت الذي نصرفه في أمور قد تنفع وقد لا تنفع لماذا ننصف منه شيء لكي نتعرف على النبي صراح لكي نقرأ سيرته لكي نتعلم منها ونتأدى بها ونتفقها فيها إن المسلمين اليوم وقبل اليوم لا سيما اليوم مع فتن ومع المحة التي تمر بها في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى الزمن الأول إلى النموذج الكامل إلى المرجع والأصل للنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة انظروا ماذا في الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم كلكم العالم والمتعلم الجاهل والعالم الغني والفقير الصغير والكبير الرئيس والمرؤوس الذكر والانثى لقد كان لكم كلكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا فليس عندنا شخص لا يمكن أن يجد في النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنا ما ما يعني عندي مشكلة عندي كذا عندي كذا لا يمكن أن يعني هذه. يعني لا اجد لها مثالا في حيات النبي صلى الله عليه وسلم او كلام وقف في هذه او قصة هذه او نحو ذلك نقول ما من شخص على وجه الارض الا وله اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان حاله او وضعه او امره لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الكمال البشري المطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاب وهو الاخ وهو الزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم هو الخطيب هو الإمام هو الواعظ هو المفتي هو العالم هو المربي هو الداعي هو القاضي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في حيات أصحابه وفي, حياتي وفي, حياتي وفي في تاريخ هذه الأمة وفي قرنها الفاضل وأيامها الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس هو القائد الذي يقود الجيوش هو الحاكم الذي يحكم بين الناس هو القاضي كان النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا كان النبي صلى الله عليه وسلم امينا فما من احد من المسلمين الا نقول له لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه ينبغي ان تتاسى به وان تقتدي به ان كنت تاجرا او كنت عاملا او كنت واعظا او كنت داعيا او كنت زوجا او ابا او اخا او اختا او اي شيء فالكل ينبغي أن يرجع إلى الأسوة والقدوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله فيه كل خصال الخير بل جمع فيه ربنا عز وجل أعظمها وأجلها ولذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه هي الأصل والأساس لكل من أراد النجاح والفلاح. في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشاب العفيف الطاهر فنعطيه نموذجا لشبابنا وإخواننا وأخواتنا في مثال الطهر والعفاف لن تجد أطهر من النبي صلى الله عليه وسلم ولن نجد أعف من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لشبابنا دعوكم من من تزخرفت بهم الدنيا من نجومها ومن مشاهيرها ومن زخارفها وغير ذلك ودعوكم مما تلطخ به الناس من شهوات ومغريات وغير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم هو هو الشاب العفيف المتعفف فهو اسوه لشبابنا واسوه لشاباتنا واخواتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة النموذج في طهارته وعفافه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا خانق قط ولا حضر شيء مع أن قريش كانت في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجب المنكرات والفواحش والمغريات والخمور وقطع الطريق والظلم وقطع الأرحام وواد البنات وغير ذلك من المنكرات التي كانت قريش في أحضانها وفي فسادها فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك أبد. ابدا حتى ما يذكر في بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم يوما أن يحضر حفلا لقريش فيه من الغناء وفيه من المجون ما فيه فذلك لا يصح. قصة غير صحيحة فنقول لشبابنا ولإخواننا وأخواتنا هذا, هذا هو الأسوة هذا يقضي هكذا ينبغي أن يكون المسلم الطاهر العفيف ليس للمسلم وقت في أن يضيعه في لهو أو لعب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليس عند المسلم وقت ليضيعه في سهر وفي كلام يضر ولا ينفع ليس للمسلم وقت في أن يضيعه يمنة أو يسره في مغريات وفي ملاعب وفي ملاهي وفي أمور لا ترضي الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونقول للزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا وكان نعم الزوج شرافته ورحمته فيه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كل شيء في حياة الصحابة كما ذكرنا هو القاضي والإمام والخطيب والواعد المفت... ومع ذلك كان نعم الزوج لزوجات... لزوجته وزوجاته رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد فنقول لكل زوج ولكل زوجة لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة ما أحوج إخواننا وأخواتنا في بيوتهم إلى الرجوع إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم النظر في سيرته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عام المساءة كيف كان يحل المشاكل بينهن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطفئ نار الغيره ونار الحسد التي قد تنشا ما بين الزوجات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ما ينتج في بعض الاحيان من تصرفات من بعض نسائه صلى الله عليه وسلم عليه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر في مواقف قد يعتبرها كثير من اليوم شيء لا يطاق ولا يقبل ولو فيه اهانه من الزوجات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وقع مع عائشه رضي الله عنها ومع غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه أول المؤاخره النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه لكل داعي يريد ان يكون ناجحا في دعوته لكل مرب يريد ان يكون ناجحا في تربيته لكل معلم يريد ان يكون أن يثمر تعليمه فنقول له لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه نعم الداعيه ونعم المربي ونعم المعلم في حكمته ورفقه ولينه وتلطفه صلوات الله وسلامه عليه مع الصغار والكبار مع الاناث والذكور و شواهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. كيف وعد الصحابة موعداً فضمن أن النساء لم يسمعوا فنزل إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن حتى ينتفعن بموعدته صلوات الله وسلامه عليه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء ويذكرهن بالله عز وجل وباليوم من آخر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من يأتي من الأعراب في غلبة وجفوة وشدة؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع له مع أنه كان يستطيع أن يترضى لغلظه يقول يا محمد إني سألك فمشدد عليك من أنت حتى تشدد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أنت حتى تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجفوة والشدة ويأتي الآخر ويقول يا محمد يعطيني ما لف عنه وليس الملك ولا ولا ويأتي الآخر ويبول في مسجده صلوات الله وسلامه عليه ويأتي ويأتي من يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يع يأجذ كما فعل اليهود جاءوا ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة التعجيز ومع ذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنهم قوم بُعد لا يريدون سوى التعالي والاستكبار فنقول لكل واحد منا، لكل مربي يريد أن ينجح في تربيته لأبنائه لكل مدرس يريد أن ينجح في تدريسه لكل داعي يريد أن يكون ناجحا في دعوته لا بد أن نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نرجع لننظر كيف هذه الدعوة نجحت كيف هذا التعليم وهذه التربية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم استمرت وأثمرت وآتت أكلها فدعونا مما يحدثه الناس بين فنة وأخرى شرقا وغربا من اساليب وطرق أكثرها إن كانت صحيحة فلنا في نبينا صلى الله عليه وسلم نعم المثال ونعم, ونعم القدوة ونعم الأسوة صلوات الله وسلامه عليه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج لكل من يريد ان ينجح في اعماله ان يتوكل على الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نموذج التوكل والصدق مع الله وحسن التوكل على الله عز وجل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ما نجحت إلا بأن توكل على الله عز وجل قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجح بدعوة في قلب الشرك في قلب الأصنام في قلب الأوثان في قلب الجاهلية الجهلاء ويدعو إلى الله عز وجل ويلاقي ما يلاقي منهم من أذن وغير ذلك وهو يعلم ويوقن أن النصر بيد الله وأن الله قبل على أن ينصر دينه ويعني كلمته وأن الحق منصور والباطل مقهور ولجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حقق هذا التوكل العظيم وهو يدعي الله في مكة وهو في الطائف وهو على في غار ثور عندما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابو بكر يا رسول الله لو ان أحدهم نظر تحت قدميه لرانا قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله, ثالث الله ثالثهما اي توكل هذا؟ اي اعتصام بالله هذا كثير كثير من المسلمين اليوم يرى ما يحل بالامه من ازمات ومن نكبات ومن دماء ومن قتل وقتل وقتال ومن ضياع للحقوق وانتهاك للأعراض في صبو اليأس قنوط وربما تشكك واحتار وتدجر لما حل بالمسلمين ويحل بهم ونراه صباح مساء فنقول له كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم فلك فيه القدوة الحسنة توكل على الله ألجي أمرك إلى الله أدي ما عليك ولا عليك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله قادر على أن ينصر الدين وأن يعلي كلمت والله يقول في كتابه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم النبي صلى الله عليه وسلم أودي بأعظم من هذا أودي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بأعظم من هذا وفي المدينة بأعظم من هذا في يوم الأحزاب اجتمعت عليه أحزاب الشرك والنفاق والكفر واليهود وحاصروا المدينة إذ, من فوقكم ومن, تحت ومن أسفل منكم. إذ من فوقكم ومن أسفل منكم إذ من فوقكم ومن أسفل منكم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما أحوجنا إلا أن نخلص في توكلنا على الله أن نتوقع الله في أمورنا أن لا نبالي بما هو ات أن لا نتخوف مما يمكن ان تاتي به الايام ما علينا الا ان نتوكل على الله ونصدق مع الله ونؤدي ما علينا ولا نبالي ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها كم من الناس يفسد عمله ويخرب ما بناه في اعوام وسنين بسبب عدم توكله على الله والخوف والتوجس لا تخاف فإن الخوف من الإخفاق هو الإخفاق الحقيقي. الخوف من الإخفاق هو الإخفاق الحقيقي. بما أنت وبما تخاف، ولما تخاف، أدي ما عليك ولا عليك. قم بما أوجب الله عليك. واترك الأمر كله لله. استودع الله الأمور كلها. إن لم يكن ربي لها فمن لا؟ ما أعظم التوكل على الله عز وجل إذا صدق فيه الإنسان فإنه يحقق به العجائب. أتدرون ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل حقق به شيء لم يستطيع أحد أن يقوم به ولو جاءت الدنيا بكل ما فيها أتدرون ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بتوكله على الله محى شركا عمره قرون قرون ومضت عليه أجيال وتعصبت وتعصب وتعصب له العرب عن بكرة أبيها نحاه النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة سنة في 23 سنة محى الشرك من جزيرة العرب ووحد الله به قلوب العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أقر الله عينه بنصرة الدين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا انظروا ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله فما احوجنا الا ان نثق فكم من الناس الان ترتجف قلوبهم وترعد افئدتهم وتهتز جوارحهم لقلة توكلهم على الله خوف من المستقبل وخوف مما هو آت وسيقع ولو كان وربما فنقولهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن هذا يبرز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحداثها في, في, في دعوته في هجرته في جهاده كيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحقق هذه الأمور إن لا شك أن ذلك هو بالتوكل على الله عز وجل اولا واخرا أيها الإخوة والأخوات النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التحاب والتالف وحب الخير للناس والمسامحة نعم القدوة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي استطاع بمحبته للناس ومحبته للخير للناس وزرع المحبة بين أصحابه والالفه استطاع ان يعلي به أن يعلي راية هذا الدين الله عز وجل امتن على المؤمنين قال لقد بعث من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين آيات كثيرة في القرآن الكريم يمتن الله فيها على المؤمنين بنبينا صلى الله عليه وسلم ولما وقعت ما وقع في حنين عندما تكلم بعض صغار الأنصار بما تكلموا به في حق نبينا صلى الله عليه وسلم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله وبدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما امتن الله به عليهم بنبينا, بنبينا صلى الله عليه وسلم فأقر بذلك بماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن زرع بين أصحابه محبة وألفة وحبا ومسامحة وهدم كل ما يمكن أن يفرق ما بينهم من غل وحسد وشحناء وبغضاء ما احوج المسلمين اليوم إلى هذه الأخلاق التي بها فاز النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ناجحة استطاع أن يؤلف بها بين المسلمين عربيهم وأجميهم فقيرهم وغنيهم شرقيهم وغربيهم ما أحواج الإخوان فيما بينهم والأخوات فيما بينهم والمسلمين فيما بينهم إلى أن يتخلقوا بهذا الخلق أن يحبوا للناس ما يحب لأنفسهم أن يتسامحوا فيما بينهم أن يتعاون الناس على الخير أن ينصحوا لله أن يتركوا حضوظ النفس لأجل إطرحة المسلمين فالمهم أنا أريد أن أدنج حول هذا الأمر العوام عندنا في المغرب إذا أرادوا أن يذكروا الوفاء يقولون العيش والملح وهذا في العالم يعني يقول لك أذكر الطعام الذي بيننا فنحن نقول أذكر السنة والتوحيد والإيمان والقرآن والصلاة والت... أذكر الدين كله الذي بيننا لماذا يضيع الوفاء بين الإخوان والأخوات لأب لأبسط شيء لأبسط شيء وأكثرها حدود نفس لا لا لا تغيب لا يغيب عنكم هذا الأمر أكثرها حدود نفس وأنانية وإثبات للذات عيب أن يكون العوام أفضل منا في هذا الأمر. يقول العوام العوام وربما تجد بعض العامه والله أفضل من كثير ممن ينتسبون إلى السنة ومع أن اصلهم أصلهم سنة نقول بأن العام ليس بسني ولربما تجد كثير من العامه أفضل من كثير ممن ينتسبون إلى العلم والسلف وغير ذلك بفطرتهم تجد العام بفطرته وفي محب للخير لا يؤذي أحد ولا يتكلم في أحد ويؤدي ما استطاع وما يعلم من واجبات الله عز وجل ويتجنب ما يعلم من محرم حرم الله عليه وهذا هو الدين هل هي الاستقامة ما الاستقامة هي الاستقامة هل هي شيء ظاهري فقط هي لحية وقميص وطاقية او نقاب وحجاب اذا كانت هذه الاستقامة الله المستعان اذا كانت هذه الاستقامة فهذه ليست استقامة الاستقامة, الاستقامة, الاستقامة هو هذا الذي نتحدث عنه هو العفاف الذي ذكرنا في شباب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق به أن نعف عن الحرام وعن أكل الحرام وعن نظر إلى الحرام وعن سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق أن نتراحم ونترأب فيما بيننا أن نتوكل على الله في أمورنا أن نزرع على محبة والألفة فيما بيننا أن نحب للناس الخير أن نتسامح أن نكون من الأوفياء أن يكون الوفاء ديدا لنا بعض الناس قد ينسى مثل هذه الأمور لمجرد أن أصابه شيء من الضيم من الضيم أو من الظلم من قريب أو من بعيد فيتناسى كل هذه الأخلاق وراء ظهره طيب أنت متى تعفو متى تصفح متى تتسامح أليس إذا ظلمت أما إذا لم تظلم فأنت ستعفو على من وإذا لم تظلم فأنت ستسامح من متى يطلب من المسلم أن يكون متسامحا عفوا وفيا إذا أصابه شيء أما إذا لم يصبه شيء فنقوله أنت من باب أو لا ينبغي أن تحسن كما أحسن الناس إليك فمع الأسف عندما تجده عندما يظلم أو ممكن هو ظلم أو بعض الناس ما ظلم اصلا لكن هو توهم أن فلان قال فيه أو ظلمه فياتي وينسى كل هذه الأخلاق ويطعن ويشتم ويسب ويأجر ويعمل ويعمل فنقول له إذن أنت لم تعفو ولم تسامح فكيف تريد من الناس أن يسامحوك وأن يعفو عنك أنا والله عندما أذكر هذا الأمر أمر المسامحة والعفو تخطر في بالي خواطر وهي أقول المسلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان يتصور هذا الأمر ويتخيله جيدا ويستوعبه هل يمكن ان يكون له اعداء هل يمكن ان يكون له خصوم المسلم من سلم من يسار ويده من حقق هذا الحديث لا يمكن ان يكون له اعداء ولا يمكن ان يكون له خصوم الا من عاد الله ورسوله فهم اعداؤنا من قبل ومن بعد ومن خاصم الله ورسوله فهم خصومنا من قبل ومن بعد لكن من اخوانه من خلاني من احبابه من اصدقائه خصوم واعداء لا ابدا لا يمكن ان يكون المسلم هكذا ولو واحد لماذا لانه لا يمكن ان يظلم وان ظلم انه يسامح فيذهب عند اخيه ويقول وقع بيني وبينك كذا وكذا ان كنت انا ظلمت فأشوك أن تسامحني وإن كنت أنت ظلمت فالمسامحة في الدنيا والآخرة السلام عليكم أنا لا أتصور مسلم يطبق هذا الحديث ويتصور ما معنى الأخوة ومعنى الصداقة والمحبة والوفاء وهذه الخطاب التي نستقيها من نبينا صلى الله عليه وسلم لا أتصور أن يعيش في عداوة مع الناس ولذلك ارجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تتصورون أنه كان بين الصحابة عداوة أبدا لم يكن بين الصحابة شيء وإن وقع شيء مما يسبب العداوة فإنهم كانوا يعالجونه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وقائع هذا وحداثه كثيرة كيف كانت تعالج هذه الأمور وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأنا أضرب مثال أضرب مثال من رأب بكر رضي الله عنه ببعض الصحابة وفيه البعض فقرائهم كبلان وصهيب وغيره. وقد مر بهم ايضا ابو سفيان فقالوا كلمة فيها شيء من... ليس فيها شيء حقيقة كلمة فيها تنقيص ونوع من ال... الاذاية لابي سفيان قالوا ما نالت سيوف الله من عدو بمعنى انهم في قلبهم غيظ وحقا وحنق عفوا على ابي سفيان سمعهم ابو بكر قال لهم كيف تخاطبون سيدا من سادات قريش بهذا الخطاب كيف تقولوا هذا الكلام وذهب في حال سبيله وصل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقع في نفس ابي بكر لعل هذه الكلمة التي قلتها لهؤلاء النفر من فقراء الصحابه اغضبتهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر ابو سفيان قالوا له كيت وكيت فرضت عليهم لكت وكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ان كنت اغضبتهم فقد أغضرت ربك يا إخوان يا أخوات قفوا نقف قفوا معي مع هذه الكلمة لئذ كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك الكلام ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لخير وسيد هذه الأمة بعد نبيها في حق من في حق رجل كان كافرا أبو سفيان لأن الصحابة لا يمكن أن يقولوا هذه الكلمة لأبي سفيان وقد أسلم فما قالوا له عدو الله إلا وقد كان قبل ان أسلم لأن هذه الكلمة كلمة عدو الله لا تقال إلا لغير المسلم المهم ما علينا إذا كانت هذه الكلمة التي هي كلمة واقع ما نالت صيوف ما نالت الله من عدو الله إذا كانت هذه الكلمة التي قالوها وهي حق ورد أبي بكر عليهم وهو حق سبب لخضب الله فما باننا نحن اليوم ماذا نقول في إخواننا وماذا نقول في أخواتنا بل ماذا نقول بالجملة وليس بالتقسيط أنا ما أتكلم الآن عن أبي بكر وثلاثة نصار إن من إخواننا من يتكلم في إخوانه بالجملة موجود ولا لا أم أنا أتكلم عن كوكب المريخ إن كان موجود الله ما أدري والله ما أدري ماذا أقول هذا واقعنا وهذه مصيبتنا ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. لماذا إن كنت أغدرته فقد أغدرت ربك ونقول لهذا لمن يتكلم في إخوانه لمن يخوض في أعراض المسلمين لمن يتصدى لأمور ليست في مقاسه إن من إخواننا من يتصدى لأمور الآن أكبر من بعد إخواننا يتناول اعراض علماء يتناول جه تعديل في في علماء ويأتي وينزل كلام هذا على هذا ويقدم كلام هذا على هذا وهو في واد والعلم في واد والكلام في واد ولا يدري مسائل ترجيح ولا تقديم ولا تأخير ولا ضوابط جه تعديل ولا يدري شيئا من الامور سوى انه سمع الناس يقولون شيئا فقالوا نقول له ان كنت اغدرتهم فقط اغدرت ربك من غضب الله عليه يفلح أبدا من أصابه غضب الله ينجح لا للأسف كما قالت الأخص ما يمكن ابدا ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه رجع إليهم في التو خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مباشرة فوجدهم جلسهم قال يا إخواني هل أغضبتكم عندما قلت كذا وكذا قالوا لا ما أغضبتنا تأملوا معي هذا الموقف أنا ما أريد أن أقول شيء اليوم سوى أن نقول هل نحن فعلا ننتسب لهؤلاء القوم ما أدري ما أدري هل نستحي من أنفسنا أن نقول نحن نتبع السلف انظروا ماذا, كان؟ ماذا يخسر البكر ويقول يا الله أنا ما قصد ولو غضبوا والله يشربوا البحر وماذا يخفرهم لو قالوا والله أنت ما تأدبت معنا وكان المفروض تعتبرنا وفقط لأن رايتنا أننا نحن فقراء وأنتم يعني كذا لماذا هذه البساطة وهذا الخلق الرفيع العالي وهذه النفوس الصافية البريئة لماذا نتشبه بها ونتخلق بها لماذا نحمل في قلوبنا احقاد و اضغان عن أمور في بسبب امور تافية نحو اخواننا واخواتنا لماذا نقدم حضوظ انفسنا نحن و... يعني حقوق الذات على ما يرضي الله ويرضي رسوله بل على ما في سعادتنا لا يمكن للمسلم الذي يعيش عداوات مع الناس أن يكون سعيدا في بيت من الشعر نسيته لكن أحفظ بعض أطراف يقول أحد الشعراء أكثر من الإخوان فإنهم بطون إذا ما استنجدهم وظهوروا اخر البيت يقول واياك والعداوه شي من هذا فان عدوا واحدا لكثير ان المسلم ربما تشوش عليه عبادته اذا خاصم اخوانه وعاده والله العظيم صلاته لا يطعم لها طعما قرانه الذي يقراه لا لا يجد له لذة نفسه التي بين جنبيه تضيق لماذا؟ لأنه عاد من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إن من إخواننا ربما هو أفضل منا وأقرب بل ربما قد يكون ممن يحبهم الله وبل من أولياء الله فكيف الإنسان يفتح عداوات وخصومات مع إخوانه ويكون مرتاح البال هانئا مطمئنا ابدا أبدا لا يمكن فأنا والله عندما أجد أصل إلى هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخلاق الإسلام في هذا الجانب جانب العفو والتسامح أقول نحن حقيقة بعيدين جدا عن هذا الأمر بعيدين جدا لأننا نرى في واقعنا أشياء غريبة جدا وأخبار عن أناس المفروض من يكونهم القدوة والنموذج للعوام للقاصي للدامي للصغار للكبار في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم في كونهم قلبا واحدا ويدا واحدة أنا تبلغني أخبار عن بعض إخواننا والله يعني وشل عقليا كيف, كيف يقع هذا كيف يكون هذا كيف تعالي هذا مع من تتكلم سبحان الله ما ينبغي أن يكون هذا الأمر من ينبغي أن يكون الإنسان دائما يحب إثبات الذات أن يحب فقط أن يكون هو أن الناس يرضونه وهو لا يبالي بهم الناس يسامحونه ولا سابحهم الناس يحبونه وهو لا يحبهم، الناس الناس وهو هو لا يريد ان يتغير ما ما هذه من اخلاق النبي ولا من اخلاق اصحابه ولا من اخلاق السلف ولا من اخلاق اهل السنة ولا من اخلاق الصالحين إن أزمتنا اليوم كما ذكرت قبل درس أو درسين ليست أزمة اقتصاد ولا أزمة عمل ولا أزمة بطالة ولا أزمة سياسة ولا أزمة أخلاق فهذا من أعظم ما نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءتنا وتفقهنا في السيرة أن نستفيد هذا الأمر الذي هو من أهم ما تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت لكم نماذج هذا كثير في السيرة كثيره في السنة من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات الله وسلامه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا كان يشد يش يستعمل الشدة مع بعض أصحابه لكن الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الرفق واللين، كان هكذا مع الجميع كما ذكرت لكم حتى مع أعدائه والمواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها على يعني يستعمل فيها الشدة مع بعض أصحابه كانت مواقف معدودة ولأمور الشدة فيها هي هو العلاج وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الاصل في افعاله والاصل في اقواله والاصل في مواقفه انه كان رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اذكر لفظه الان كاملا فيه ان من دعوت ان من دعوت عليه اذا كان احد الاخوه يعني فاتح الآن يعني أحد مكاتب البحث لا بس أن أن أرجو أن ينظر اللهم من دعوت عليه أو أو نحو من هذا فجعلها عليه رحمة أو شيء من هذا الحديثا لا أذكر معنا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الذين كان أحيانا يستعملوا معهم الشدة كان يستعملها في محلها وكان يستغفر الله يستغفر الله لهم ويدعو لهم فانظروا إلى حدث إخواني بحثنا الحديث فاجعلها عليه رحمة أو شيء من هذا المهم أن الأصل في المسلم أن يكون رفيقا بإخواني رفيقا بما حوله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعلمنا العدل في الرضا وفي الغضب مع الأصدقاء ومع الأعداء وان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور والكفيل بان يصلح ما بنا وان يصلح احوالنا فهو اسوتنا في كل شيء لقد كان لكم في رسول الله صلى الله في رسول الله, الله عليه, وسلم في, رسول الله الله عليه وسلم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا النبي صلى الله بعض الناس كما قد يقول انا ظلمت النبي صلى الله عليه وسلم ظلم النبي صلى الله عليه وسلم تردا من بلدي النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا حتى هذا الفقير التعبان نقول له لقد كان لك في رسول الله اسوه حسنه فقرك لا يمنعك من أن لا يمنعك عن ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا وما تفقيرا فليس لاحد عذر في ان ياتي يوم القيامه ويعتذر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم او عن البعد عن سنته فهذه الآية جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة وأحوج الناس إليها، أحوج الناس إليها هم من رفعوا شعار الاتباع وعدم الابتداع شعار اتباع هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاك الله خيرا اخت امل جاءت بلفظ الحديث. عن أبي غرية قبلها الأخ المشرف العام يقول عن أبي غرية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة ومن يقصد يقصد أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اللحظات لما جاءه معاذ قال تكلتك أمك يا معد وهذا دعاء لا يقصد معنى لما أمر أبوك أن يصلي بالنجاة عائشة تحاول أن ترد النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد قل له قدم غيره قدم غير أبوك الرجل بكى قال إن كنا صويبات يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر كلمته إن كان هو حقيقة اسم الصحابي قال إنك مرء فيك جاهليه من الأحادي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج فيها بعض الأحيان بشيء من الشدة وهذه الشدة مندوعة وليست مذمومة لكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابها يقول اللهم فأيما مؤمن سبرته فاجعل ذلك له قربة إليك ومن قيامه في الرواية الأخرى التي بها الأخت فأيما رجل من المسلمين سبرته أو لعبته أو جلبته فاجعلها له زكاة أي بمعنى أجر, أجر, أجر, اجر ومغفره أجر من الذنوب هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مع من كان في تعامله مع اصحابه شيء من الشده رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله الغايه من هذا كله يا اخوان ويا اخوات اننا بحاجه ماسه إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرجع إلى سيرته وأن نرجع إلى هديه وأن نمتثل ذلك فيما بيننا في بيوتنا مع اخواننا مع أخواتنا مع ابنائنا لا سيما في دعوتنا لا سيما مع طلابنا ومع شيوخنا فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ينفعنا بما علمنا ونساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن إذا كان هناك شيء يتعلق بالمحاضرة أو سؤال أو نحو ذلك نتناوله إن شاء الله تعالى فيما بقي من دقائق الاخت يعني التي يعني ام صابرين التي دعت بالدعوه الطيبه الله يحفظ جماعه المسلمين زاك الله خيرا على هذه التفات الطيبه وحقيقه نحن والله مقصرون يعني يعني كما يقال يعني يعني زيدها على ما سبق عندنا تقصير عندنا تقصير كبير جدا في هذا الامر يعني كثير منا ربما يرى واكثرنا يرى ويسمع ما يحل بالمسلمين في كثير من بلاد المسلمين من فتن وترون المحنه العظمى التي يعيشها اخواننا في سوريا وفي فلسطين وما يمر بإخواننا في مصر من قتل وزهق الأرواح وغير ذلك واعظم ذلك ما يقع الآن في سوريا فأقل أنا أقول أقل ما يمكن أن يقوم به المسلم أن يدعو حقيقة الدعاء يعني أمره عظيم وحقق يعني قد يتحقق به ما لا يتحقق بكثير من الوسائل الأخرى المادية والتكنولوجية وغيرها لان هذا باب فتحه الله عز وجل ولم يجعل فيه وسطة بينه وبين خلقه واستجاب الله عز وجل فيه للضعفاء واستجاب الله فيه المضطرين وجعل بابه مفتوحا بالليل والنهار فأنصح نفسي وأوصي إخواني بأن نجتهد في هذا الأمر أن ندعو لاخواننا لا سيما في سوريا أن ندعو الله عز وجل بحق دمائهم وعصمة أموالهم وأعرابهم وأن ينصرهم الله عز وجل في بحنتهم هذا كما نقول أقل ما يكون بل هو واجب علينا أن الإنسان يستغل إن كان في مسجد إن كان في صلاة إن كان في ثلث أخر من الليل إن كان في ساعة استجابة إن وجد من نفسه شيء من في الدعاء فينبغي أن يخصص شيء من دعائه إلى هؤلاء الاخوه ويدعو لهم بالخروج من هذه الفتنة وأن يعني يبرم أن لهم امر رشد يعز فيه الأهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية وجز الله الأخ على هذه الطيبة الأخ تقول كيف السبيل إلى العفو من ظلمك وآذك أول شيء كيف السبيل أول شيء أن نستشعر هذا هذا الأمر هذا الخلق خلق العفو أولا إيش أجره إيش أجره أنا إذا عفوت عن الناس ماذا لي الله يأفعهم إيش إحنا يعني ملائكة ما عندنا شيء الشيء ما ظلمنا أحد ولا تكلمنا في أحد ولا أسأنا إلى أحد يعني ما شاء الله إحنا عندنا الصحيفة ضيطة فأول شيء نتذكره أنا إذا عفوت على الناس ماذا لي لي أن الله يعفو عني يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يعفو على الناس فهو يعرض نفسه للعقوبة الناس لن يعفو عنه هذا أولا ثانيا أنا أتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي هو اسوتي وقدوتي وشفيعي يوم القيامة والذي وعدني إن أنا تخلقت بأخلاقي سأكون من أقرب الناس اليه منزلة في الجنة والحديث مشهور ومعروف ثالثا أنا سأرتاح أنا ذكرت لكم في الدرس أن هذه العداوات والشحناء والبغضاء بين المسلمين لا تزيد القلوب إلا جمكا وهما وغما لا تترك في القلب شيء من الطاعة واللذة والفرح بها واللذة بالقرآن وغير ذلك القلب تجده مشحون وضيق حرج رابعا انا اكسر هذه الحواجز بيني وبين اخواني واعيش مرتاح معهم فكلما كانت هذه العداوات اكثر كلما كان اثمها وجرمها وضربها اكبر ولا سلم إذا كانت مع الأقربين قد يكون مع أخ قد يكون مع أخت مع أم مع أب مع صديق مع الجيران رابعا تقول الأخ كيف السبيل السبيل سهل أنا عندي مشكل مع أخ يلا عندي مشكل مع أخ. وهذا الأخ هذا أعرف أن هذا المشكله بيني وبينه لا يتعلق لا بسنة ولا بكتاب ولا بعقيدة ولا بشيء مشكل من المشاكل التي نتكلم عليها من الأمور التي تحصل بين المسلمين وتتسبب في الفرقه والاختلاف ولا علاقة له بدين ولا بغير ذلك اريد أن حل المشكل هذه المشكلة طالت ودخل أشياطين والجن أمشي إليه أقوله السلام عليكم وعليكم السلام طيب يقول لك واحدا والله ما أستطيع أمشي ما ما أستطيع وحتى لو مشيت ممكن يكون عندها ردة فعل او كذا طيب تصري بالهاتف ما سيجيب بالهاتف انا ساتصر بهاتف اخر برقم اخر ما يعرفوا السلام عليكم وعلكم السلام من معي والله معك فلان وارجو ان تسمع كلامي بارك الله فيك انا وقع بيني وبينك يوم كذا وكذا وكذا المهم ما مضافات ما مضافات وانا الموت والحياة ما ندري متى نودع هذه الدنيا فنريد أن نتسامح إن كان شيء بدر مني فأرجو المسامحة وأنت ما بدر منك الله يسامح في الدنيا والآخرة والسلام عليكم بعدها أنت لست مسؤولة وليس عليك شيء ولا بأس أن نتواصل مع هذا الأخ برساله بنصيحة بحديث بكلمة لأحد السلف حتى تكسر تلك الحواجز والجدران التي أقامها الشيطان وليس من من لازم هذا العمل أن لابد أن نرجع كما كنا من قبل ليس بلازم أهم شيء أن نزيل العداوة في بيننا اما لا نرجع كما كنا من قبل بصدق هذا ليس بالضروري وهذا ليس بواجب الواجب هو هذا ان لا يكون بين المسلم وبين اخوانه واخواته عداوة بسبب امور لا تستحق ان يتعادى فيها الناس ما بينهم لعل الكلام كان فيه جهل ماذا يمكن ان نفعل تجاه ماذا يمكن أن نفعله تجاه اخواننا واخواتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نحن لحب إخواننا ما نحب لأنفسنا. نحب لأنفسنا خير الدنيا والآخرة. نحب لأنفسنا الاستقامة. نحب لأنفسنا طلب العلم. يحب كل واحد يحب لنفسه ما يصر الله له من الخير. فينبغي أن يحب للناس كذلك ما يحب لنفسه. ونحب لانفسنا أن نبتعد عن الشر وأن نبتعد عن العداوات فكذلك نحب لاخواننا انا والله عندما اسمع شيء من هذه الامور عن اخواننا والله كما ذكرت لكم حصول شان العقل يقول ما هذا ما يعني لماذا هذه الامور تقع لماذا هذه الأشياء تقع لماذا لي لماذا لا نرتقي لماذا دور احنا نبقى في نبقى قاع القبر دارون نبقى نحن في أكرمكم الله في الماء المتعكر لماذا لا يرتقي الناس ويتجاوزوا هذه الأمور لماذا نبقى صغار لماذا نبقى أطفال حيب الواحد عنده 30 سنة و 35 سنة و 40 سنة ولازال يفكر بعمر الطفل أخذ لي حلوتي وأخذ لي رغيفي وخبزي ايش الكلام هذا ايجل المخلوق العقلية هذه؟ الله الله اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصف عن نسيئها لا يصف عن نسيئها تقول كيف نعم طيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تقول أخت كيف الله مستعان يعني أريد أن أقرأ الجملة فتتغير كيف ننشر الحب بيننا فكثيرا ما نحاول فنفشل هناك أسباب لنشر التحبب أول أولها أولها أولها طاعة الله لا يمكن أنا أن أتحب للناس ولا يتحببوا إليه وأنا لا أحب الله وعلاقتي بالله غير من من في الحديث ولا يزال عاد يتقرب إليه بالنفع حتى أحبه ومن أحبه الله حببه إلى الخلق وحبب الخلق إليه وزع وجعل له في قلوب الخلق المحبة طاعة الله والاستقامة على شان الله من أسباب نشر المحبة. ثانيا ما ذكرنا من حب الخير للناس ثالثا التعاون على البر والتقوى والتناصح التناصح سبب للمحبة التبادل الهدايا تهاد تحب تلقيه القلوب من أشحانها عدم تتبع أعراض الناس وأخطاء الناس وعيوب الناس ما أكثر ما يمكن أن نستعمله من أسالب وسائل لنشر المحبة فيما بيننا <تصفيق> نعم سؤال غريب العفو عما الظلمنا هذا خاص بالانس ام الجن والله حتى نتكلم على الانس. أما الجن فهذا عالم آخر ولا يعلم ما في الغيب إلا الله <تصفيق> سؤال غريب جدا المهد سامحي كل انس والجن والكل فكيف يعني الجن أنا ما يعني سؤال غريب فالمهم احنا نتكلم على ما يتعلق بمعاملاتنا فيما بيننا اللهم استعان الجن هذا الشيء علم غيب لا يعلم ما فيه الا الله فاللهم مستعان طيب اظن أن, ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل اعمالنا واعمالكم كلها صالحة ولوجه الكريم خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا والموضوع اليوم حقيقة يعني كان موضوع متنافل شيئا ما لكن الخلاصة واضحة ان شاء الله تعالى ألا وهي ان نسعى في تحقيق المحبة والاخلاص والمودة فيما بيننا تأسيا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه واجزاكم الله خيرا سبحانك الله محمد اشترك الله لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته